اثنان استمع إلى الحوار التالي وأعده ثم اكتبه في دفترك. في المدرسة الجديدة. أهلاً يا صالح. مرحباً يا أبي. كيف حالك؟ وكيف مدرستك الجديدة؟ الحمد لله بخير ومدرسة جميلة جداً. كيف الأصدقاء؟ عندي صديق واحد اسمه إحسان وهو صديق صادق ومجتهد هل عندك صديقة؟ نعم عندي صديقتان اثنتان كيف المدير والمعلمون؟ المدير رجل طيب وعند معلمان اثنان ومعلمة واحدة معلمتي اللغة العربية حنونة جدا. ممتاز، هل في مدرستك مطعم؟ لا، يا أبي، أنا ذاهب كل يوم مع صديقي إحسان إلى المقصف ظهرا طيب يا بني، مساء الخير مساء النور يا أبي